له رحمان وان اي الصلاه, جالم. الصلاة جالم.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 وَأَذَنَ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الناس يَوْمَ الحج الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ فهو الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن توليتم فَهُوَ خَيْرٌ غير وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُعْجِزِ اللَّهِ وبشر الذين كفروا بعذاب الَّذِينَ إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم يوقسوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا, فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إِنَّ الله يحب المتقين فإذا سَلَخَ الأشهر الحرم فاغتلوا المشركين حيث وجدتموهم وَخُذُوهُمْ واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وقاموا الصَّلَاةَ وآتوا الزَّكَاةَ فخلوا سبيلهم إِنَّ الله وفور رحيم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 فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فإِخْوَانُكُمْ في, فِي الدِّينِ ونفصل الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِنْ كَثُوا أَيْمَانَهُمْ من بعد عَهْدِهِمْ وطعنوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا فَقَاتِلُوا الكفر الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ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 اعظم درجه عند الله واولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمه منه ورضوان ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها ابدا ان الله عنده اجر عظيم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 قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره وتجاره, وتجارة, وتجارة قل إن كان آباؤكم وابناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة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 لقد نصركم الله في مواطن كثيروهم ويوما حنينا إذ أعجبتكم كثرتكم إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تُنِّعَنَّكُمْ شَيْئاً وظَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَكَبَتْ ثُمَّ وليتم مدبرين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 يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجسوا فلا يقربوا المسجد الحرام فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عيله فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء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 وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بافواههم يطاهعون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون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 ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الله الله يا الله لمن رب حمده ربنا ولك الحمد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم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 يوم يحبى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وغرورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة شهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله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 كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبهونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين we hebben de afgelopen jaren. We hebben het de afgelopen jaren. En het de afgelopen jaren. En het de afgelopen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 قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا فتربصوا اننا معكم متربصون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 انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين والغارمين وفي سبيل الله وابن سبيل فريضة من الله والله عليم حكيم الله الله أكبر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 وكفروا بعد إِسْلَامِهِمْ وهموا بما لم ينالوا وما نقبوا إِلَّا أن أغناه الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكون خيرا له وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير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 بما أخلقوا الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجوان وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جده فيسخرون منهم سخر الله منهم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 فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون اللَّهُ رجعت الله مِنْهُمْ طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا, ولن تقاتلوا معي عدوا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 ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن امنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذن كون الطول منهم وقالوا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 وعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذر لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيشيب الذين كفروا منهم عذاب أليم.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 ولا على الذين إذا ما أتوا لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا, تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا لا يجدوا ما ينفقون إنما استدين على الذين يستأذنونك وهم أغنياء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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الأعراب شد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم en de afgelopen jaren ook in het jaar van het jaar van het jaar van het jaar van het jaar van van het jaar نها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته ان الله غفور رحيم والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار على فيها ابدا ذلك الفوز العظيم ومن من حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينه ومن اهل المدينه مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم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 Allem yālamu anna Allāhu yāqabu al-du'ba wa yāhudu al-sadaqāt wa anna wa qul al-muʾminun واخرون مرجون لامر الله ان يعذبهم وان يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا, وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل.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 ما كان لأهل المدينه ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه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 واعلموا أَنَّ اللَّهَ مع الْمُتَّقِينَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ من يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وهم يستبشرون وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون لا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون واذا ما انزلت سوره نظر بعض الى بعض هل يراكم من احد ثم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فان تزلوا فقل حسبي الله حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم